وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويول أفاضل ما زال درسنا في هذا الباب العظيم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وختمنا في الدرس الماضي الحديث بحديث زين بن تجحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم أجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله عن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وتقدم أن هذا الحديث فيه دلالة على خطورة المعاصي وأنها سبب للهلاك العام وأن الناس إذا لم ينكروا المنكر أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب وأن الشر يحذر منه ويحاذر ويحذر منه قبل أن يأتيه فهذا فيه آثار ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو أن الصلاح وحده بدون القيام بهذا الواجب لا ينفع بل الصلاح لا يمنعه من نزول العذاب إذا لم يكن ثم إصلاح قال السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقال يا رسول الله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 هذا الحديث قال عليه الإمام الناوي رحمه الله هذا الحديث كثير الفوائد وهو من أحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في, في أوله إياكم والجلوس في الطرقات وهذا تحذير أي حذركم من الجلوس في الطرقات لأن الجلوس في الطرق تعرض للفتن والمخالفات الشرعية لأنه سبب يطلع به إلى عورات الناس ويقع الإنسان في الطرقات إلى غيبة الناس ويفرد في إنكار المنكر قال ابن حجر رحمه الله وقد اجتملت وقد اجتملت هذه الأمور التي هي حق الطريق قال وقد اجتملت على علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بحضور النساء الشواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع النساء من الذهاب في الطرقات لقضايا حوائجهن فلابد أن يمررن بالطرقات قال من التعرض للفتن بحضور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف أي تعطيل الأمر المعروف ونعى المنكر وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل ما والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتح قال إياكم والجلوس في الطرقات في رواية عند البخاري إياكم والجلوس بالطرقات وفي رواية أخرى إياكم والجلوس على الطرقات والطرق جمع الطرقات جمع طرق بضمتي وطرق جمع طريق جافي صحيح مسلم من حديث أبي طلحة قال كنا جلوسا بالأفنية قال ابن حجر جمعوا فينا وهو المكان المتسع أمام الدار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم والمجالس ما, لك ما لكم ولمجالس الصعودات والصعودات هي الطرقات قال في ذليل الفالحي ويرحقوا بالطريق ما معناها من الجنوس في الحوانيت ما هي الحوانيت ها أدك أكيد. وفي الشبابيك المشرفة على المارة يقول ويلحق بالطريق ما معناها من الجنوس في الحوانيت لأن العلة واحدة يتعرض للنظر للناس وقد يضيق عليهم وفي الشبابيك المشرفة على المارة لأنه يطلع بذلك على عورات الناس قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها استدل بهذا القول وهذا الرد من الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الأمر لم يكن للوجوب إنما هو الاستحباب والإرشاد والترغيب والأولى وذلك أنهم لو فهموا الوجوب لم يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه المراجعة هذا قول القاضي عياذ رحمه الله وقال ابن حجر ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك يعني هم محتاجون لابد لهم من هذه الطرقات فراجعوه ليس لانهم لم يفهموا الامر على الوجوب انما طبعا في طلب التخفيف ونسخ هذا الحكم وعللوا جلوسهم بقولهم نتحدث فيها وجاء في صحيح مسلم في حديث بطالحه انما قعدنا لغير ما باس انما قعدنا لغير ما باس قعدنا نتحدث ونثذاكر اي ان كانت في خير في أمر مباح قال ابن حجر فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة وهذا الأمر منتشر موجود في القرى بكثرة أهل القرية يجلسون في الطرقات في أماكن في أفنية البيوت يتحدثون يتذاكرون في أمور دينهم وأمور دنياهم فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصرار الصحابة على الأمر وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي يعز عليه ما يشق عليهم قال لهم فإذا أبيتم إلا المجلس أي إلا الجلوس فأعطوا الطريقة حقه وفي رواية فأعطوا الطريقة حقها والطريق يذكر ويؤنث الطريق يذكر أعطوا الطريقة حقه ويؤنث أعطوا الطريقة حقها قالوا وما حق الطريق رسول الله قال غبض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم حق خمسة غبض البصر وغبض البصر يكون عن كل مار سواء هذا المار رجلاً أم امرأة لأن عدم غض البصر يفتع للناس باب تتبع العورات وإذا تتبع الإنسان العورات بنظره انفتح لسانه في أعراض الناس مع ما فيه مما سيقع من النظر المحرر ونحو ذلك فغض البصر فيه السلامة من التعرض للفتن والمعاصي هذا الحق الأول غض البصر قال وكف الأذى قال ابن حجر في الفتح المراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على باب منزل أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه أو حيث يكشف عياله أو ما يريد التستر به من حاله المراد بكف الأذى كف الأذى عن المارة بأن لا يضيق عليهم ولا يجلس في مكان بحيث يتأذون من الجلوس فيه بأن يجلس أمام البيوت الناس أو ينكشف عليه أوراة البيوت وقال نووي رحمه الله يدخلوا في كف الأذى يقول نووي رحمه الله يدخلوا في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين أو احقار بعض المارين وتضيق الطريق وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع هذا كان في شرح مسلم يعني يدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار الماري وتضيق الطرق عليهم وكذا إذا كان القاعد ممن له مهابة يهابه الناس أو يستحون منه إذا جلس بهذا الطريق ولا يوجد لهم طريق آخر امتنعوا عن, عن قضاء حوائجهم قال ورد السلام أي إذا سلم عليهم أحد ورد السلام واجب ورد السلام فيه إكرام المار وسيأتي تفصيله في باب المستقل يعقيد عليه الإمام رحمه الله إذ أحكام السلام كثيرة جدا. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب ففي ذلك أن الأمر المعروف عن المنكر من الحقوق وهذا في الحقيقة أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الحديث المتقدم فيه أثر المعاصي وأثر ترك الأمر والنهي عن المنكر وهذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحديث المتقدم سيأتي فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا قولي والذي قبله أثر ذلك المعروف تقدم أنه كل ما جاء به الشرع من خير فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله عز وجل وينهى عنه فإذا لم يستطع الجالس على الطرقات أن يأمر وينهى ويكوف بصره وأذاه فليجوز له أن يجلس في الطرق وهذه الحقوق الخمسة هي أهم الحقوق ولا يخلو منها جالس على الطريق غض البصر وكف الأذى ثم رد السلام ولان معروف أن يعني هذه الخور الخمسة تقع لكل جالس وهناك حقوق أخر وردت في روايات أخرى هناك حقوق للطريق وردت في أحاديث أخر جاء في حديث أبي طلح عند مسلم زاد وحسن الكلام وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وإرشاد بن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد وعند سعيد بن منصور وإعانة الملهوف وعند البزار الإعانة على الحمل وعند الطبراني وأعين المظلوم واذكر الله كثيرا وعند أحمد والترمذي أهد السبيل وأعين المظلوم وأفش السلام أهد السبيل وأعين المظلوم وأفش السلام وعند أبي من حديث عمر تعين الملهوف وتهدو الضال وعند الطبراني أهدو الأغبياء يعني من ضل عن الطريق فالمجموع كم كم حق للطريق لتعلموا أن الإسلام دين عظيم شامل كامل لكل الأمور غضوا البصر إجمعوا المجموع البصر اثنين كفوا الأذى الثالث ردوا السلام الرابع الأمر بالمعروف الخامس النهي عن المنكر السادس حسن الكلام السابع إرشاد بن السبيل الثامن تشمية العطس التاسع إغاثة الملهوف العاشر الإعانة على الحمل الحادي عشر أعين المظلوم الثاني عشر تهدو الضال الثالث عشر أهدو لغبياء الرابع عشر أذكر الله كثيرا كم حق قال ابن حجر ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في ثلاثة أبيات يقول ابن حجر ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في ثلاثة أبيات قال جمعت من رام الجلوس على الطريق جمعته من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا هذا البيت غير محسوب قال جمعت من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطصا وسلاما رد إحسانا كم هذه؟ أفشي السلام أحمكم الله وأحسن في الكلام وشمث عاطصا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان اهدي سبيلا واهدي حيرانا في الحمل عاون هذا الخامس ومظلوما أعن وأغث لحفانا وهدي سبيلا وهدي حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن وغد طرفا وأكثر ذكر مولانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن وغد طرفا وأكثر ذكر مولانا سبحانه وتعالى هذه باختصار أذاب الطريق لو جعلتها محاضرة تخذوا سعدين قال الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هذا الحديث فيه إنكار المنكر بالفعل باليت قال النووي رحمه الله فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها من أين أخذنا هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه أخذ الخاتم من يد الرجل ثم نزعه ثم طرحه ولبس الذهب للرجل ما حكمه حرام منكر بذيك انكرها الرسول عليه الصلاه والسلام ما حكم الزنا حرام ما الفرق بين الزنا وبين لبس الذهب كلاهما حرام ولكن هذا فاحشه وذاك منكر ما الفرق بينهما إذا اجتمع قبح الفطر مع تحريم الشرع إذا استقبح الأمر شرعا وفطرة يصبح فاحشة والمنكر الطبع والعقل يستقبحه إنما الشرع يستقبحه ويمنعه فلبس الذهب للرجل ليست مستقبح فطرة إنما مستقبح شرعا فيسمى منكر وجاء في الحديث أن الذهب حل الإناث وحرام على الرجال وقال ونقى النووي رحمه الله الإجماع على تحريم ذلك على الذكور والإجماع فيه شيء لأنه ذكر أن أهل الظاهر جوّزوا ذلك ولكن الذي ذلّت على الأحاديث التحريب والذهب لبسه على الرجال الخاتم كان حلالا ثم نسخ الحل إلى التحريب ففي أول الأمر كان الذهب حلالا قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس وصنع الناس يدل على شدة تشبه الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم إنه جلس على المنبر فنزعه ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الصحابة خواتيمهم رواه مسلم قال رحمه الله فيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأفعاله فاتخذتم بالذهب محرم على الذكور وأما الفضة يعني التختم بخاتم الفضة ما حكمه جائز أم سنة ها؟ جائز أحسنتم التختم بالفضة للرجال ليس من السنة ولكنه مباح خاصة إذا دعت الحاجة إليه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم ولكنه لما قيل له إن الملوك والرؤساء كسرى وقيسر ليقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ لذلك خاتما من فضة ونقش عليه اسمه قال محمد رسول الله محمد في سطر ثم رسول في سطر ثم الله في سطر قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال والحقيقة أن المسألة فيها خلاف وفيها عدة أقوال ولكن هذا مذهب السلف والخلف المتكاثر في قول وأحكام الخواتب من أفضل الكتب التي كتبت فيها كتاب ابن رجب الحنبلي أحكام الخواتيب أو الخواتيب وأحكامها من أفضل كتب, كتب التي ألفت في هذا الباب لابن رجب رحمه الله ويجوز نقص الخاتم ففي الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقش في خاتمه محمد رسول الله قال النووي رحمه الله فيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم والخاتم تفتح التاء على المشهور ويجوز كسرها خاتم ولكن خاتم أفصح لأنه يختم به يجوز نقش اسم صاحب الخاتم عليه ويجوز نقش اسم الجلال عليه يعني نسو نقش على خاتمه لفظ الجلالة واسمه عليه الصلاة والسلام وهذا مذهب الجماهير وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نبيسه جعل فصه مما يلي كفه يعني لا يجعل فص من خلف من فوق إنما يجعل فص مما يلي الكف كما في الحديث الصحيحي قال نويل رحمه الله قال العلماء قال النووي رحمه الله قال العلماء لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطل الكف وفي ظاهرها وقد عمل السلب بالوجهين ومن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام ولأنه أصوى لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب يعني إنسان لما يرى الفص جميل يتمنظر فيه قد يصيبه العجب وكان فص خاتم النبي عليه الصلاة والسلام حبشيا كما في الصحيح وما معنى هذا الشيء؟ تاويل العلماء اما انه من الحبشه او انه اسود وقد يكون اسود جلاب من الحبشه لان في صحيح البخاري ان الفص كان من العقيق في في اي يلبس هذا خلينا الدرس الان في اليسار وفي اليمين ها؟ في صحيح مسلم عن أنس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما ينكفه هذا الحديث صحيح والحديث متكلم فيه تكلم فيه دار قطني يرجح بعد بحث أنه ثابت صحيح وهو زيادة ثقة وعنه أيضا عند مسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من, من يده اليسراء وأشار الخنصر أين الخنصر؟ هذا الخنصر وقال علي،, علي رضي الله عنه أرضاه نهاني يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها فأوما إلى الوسطى والتي تليها أي سبابة رواه مسلم قال رحمه الله وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع كما تشاء قال ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها وهي كراهة تنزيح أي ليس تحريما وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان يعني عند مسلم روايتين عن أنس قال وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار لا كراهك في واحدة منها واختلفوا أيهما أفضل رؤية عن كثير من السلف اليسار ورؤية عن كثير منهم اليمين مالك رحمه الله رجح اليسار والشافعية رجح اليمين قلت يزين به والزينة في اليمين أفضل من الإسر والمسألة فيها ساحة وهذا بالحقيقة كله إذا كان الخاتم من فضة أما الخاتم من ذهب أو من حديث أو من نحاس هذا حرام ثم أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك الخاتم كخاتم الدبلة الذي يلبس عند الزواج فهذا لا يجوز باتفاق العلماء لأنه عادة نصرانية دينية عقدية ولا يجوز المسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وهذا من خصائصهم فخاتم الدبلة محرب قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فيه كما تقدم تغيير المنكر باليد لمن قدر على ذلك وفيه إطلاف ما يكون به المنكر يعني رسول أخذه ورمى به أي أتلفه وإلا من ومنه أخذ الفقهاء أن الشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك واجب فإنه لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاما من نفسه وذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لمن شغل بالخيل حتى وجبت الشمس ذبح الخيوط وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده قال النووي رحمه الله فيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريب لماذا بل أقول من الكبار وجه ذلك أنه رتب عليه العذاب بالنار وقد نص العلماء على أن تعريف من تعريف الكبيرة أنه ما توعد عليها بالنار فمن لبس خاتما من ذهب في يده فقد جعل في يده جمرة من نار وهذا وعيد شديد والأسف قد انتشر هذا في كثير من الإسلام يقلدون غيرهم ومن يلبس هذه الأمور في الدنيا يحرم منها في الأخرى فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فيه دلالة على أن المحرم إنما هو اللبس وذلك أمروه أن يأخذ خاتمه قال, خاتمه قال ناوي رحمه الله وإنما نهاه عن لبسه وبقي ما سواه من من تصرفه على الإباحة قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناوي رحمه الله فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام واجدنا بنهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة لا تلتبس لنفسك الأعذار وتؤول الأمر بتأويلات سجة ضعيفة قال فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول لم ينهو عن أخذه ولكن من شدة الامتثال وهذا الأمر أعني تعظيم الصحابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهيه وشدة الاقتداء بفعلي عليه الصلاة والسلام كان جليا في حياة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فكانوا يقتدون اقتداءا تاما ويطيعونه طاعة مطلقة والآثار في هذا كثيرة جدا قد مضى كثير منها في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآذابها والصحابة كما قال أبو هريرة إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال فقال للنساء ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق قال الراوي فرأيت المرأة التصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة رسوقها به وكان يسوي صفوف أصحابه فخرج عليهم يوما فقال تسوون صفوفكم أولو يخالفن الله بين قلوبكم قال الراوي فرأيت الرجل يرثق من كبه منكب صاحبه ورغبته برغبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه جاء في حديث أنس في البخاري فلو جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم لنفر كأنه بغن شموس ولما قال له أبو جابر بن سليم أوصني أو إعهد أو إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا هكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله وكرم المقرر عند العلماء أن من رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على شفا هلك هل حديث لا تضرب له الأمثال ولا ترد قال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق فنسأل الله العافية والسلامة أما الحديث الثالث ففيه منزلة الصحابة ولنا معه وقفة في الدرس القادم ناخذ بعض الأسئلة قبل هنا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل عليها الدم فهل تصلي أم لا تصلي هذه دمها دم فساد يعني كدم الاستحابة لا يمنع من الصلاة ولا من غيرها حتى لو سقط الجنين إذا لم يتخلق فيه خلق الإنسان دمه دمه فساد يعني لا تترك معه الصلاة أما إذا تخلق وهو من من تسعين يوم فما يزيد فهذا دمه دمه نفاس يقول ما حق تصوير الحيوانات الأليفة بغية بيعها على الانترنت علما بأن المشتريين يطلبون ذلك قبل الشراء للمعاينة المبدئية إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس به وهذا لا يدخل بإذن الله عز وجل في مضاهات خلق الله عز وجل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجو من فضيلتكم بيان قول العلماء في حكم وجه المرأة مع بيان القول الراجح في هذه المسألة جزاك الله خيرا يعني حكم كشف وجه المرأة أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب تغطية المرأة لوجهها أجمع العلماء على استحباب تغطية المرأة لوجهها وأجمع العلماء على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت فاتنة أو تؤدي إلى فتنة واختلف العلماء فيما عدا ذلك فقال الجمهور لا يجب وقال الحنابلة واجب هذا باختصار أقوال علماء رحمهم الله في وجه المرأة ولا شك أن دغطية وجه المرأة أمر مشروع ليس هو من العادات إنما عبادة المرأة تؤجر عليها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفة زي وفهمه أن غير المحرمة تنتقب ومذهب الجمهور من حيث الأدلة فيه قوة ولكن إذا كان الإنسان في بلد الفتوى المعروفة التغطية والناس على التغطية إثارة فتوى المخالفين ليس لها مكان بل هي قد تدخل في البلبلة والفتن أما إذا كان البلد معتادا على الكشف ولم يكن ثم فتنة فإيجاب ذلك لا شك أن فيه تحرط هذا باختصار والأدلة ارجعوا إليها في, في جلباب المرأة المسلمة وفي غيرها من الكتب يقول لبس الخاتف البنصر يجوز لأن المتزوج في حالنا يضعوا في البنصر اذا كان خاتم زواج لا يضع لا في البنصر ولا في الابهام اما اذا كان خاتم عادي فلا يضع لا في السبابة ولا في الوسطى في حديث في الابهام في ضعف النهي عن عن الابهام اما الخنصر والبنصر يجوز يقول هل يجد للرجل لبس خاتم الفضة عليه الكثير من النقوش إذا كان فضة وهذه الأمور لا تلهي الأمر فيه ساعة يقول امرأة صلت المغرب وبعد انتهاية من الصلاة تذكرت أن ملابسها ليست طاهرة هل تعيد الصلاة أم لا لا تعيد الصلاة لو أن إنسانا صلى وفي ثوبه نجاسة ثم علم ذلك بعد انقضاء الصلاة فإن صلاته صحيح فلو علم في أثناء الصلاة أن على, على ثيابه نجاسة ماذا يفعل؟ إن كان مما يستطيع أن يخلعه فليخلعه وإلا عليه أن يقطع صلاته لان طهاره الملابس شرط لصحه الصلاه ودليل هذه المساله ان النبي عليه الصلاه لما صلى بنحله لما صلى بنحله ثم خلع في وسط الصلاه ثم اخبر الصحابه ان جبريل اتاه فاخبره ان فيهما اذى ولم يبتدا النبي صلاته من اول الامر انما اكمل يقول الراجح في مسألة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب لا يقرأ ومنهم من ينفي ويكذب هذا الكلام علما بأن هذا الموضوع انتشر بين الشباب أبرى قنوات التواصل الاجتماعي واختلفوا فيه كيف يختلفون فيه النبي الأمي هذا نص كلام ربنا عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قال نفس ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تكن من, ك... من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتاب المبطلو فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ الرجاء توضيح ما هي الحيوانات الأليفة لأن هناك بيع للقطط القطط بيعها لا يجوز منهي عنه القطط نهى النبي عن ثمن السنور القطط ولا يلزم من الألفة الجواز كما لا يلزم من عدم الألفة عدم الجواز ولكن هذا الغالب يقول احسن الله اليكم هل يجود للمخطوبة أن تتزين وتتضيب وتدلس مع خطيبها وتتكلم معه علما بأن هذا خلال فترة الخطبة أي قبل العقل يكفي ذكر السؤال إنما المباح النظر إلى الوجه والكفين فقط وتخرج على عادتها من غير تزين ولا تجمل ولا تجلس معه إنما هو يسأل حالها وأخبارها وأخلاقها غيره وهي تسأل غيره عن حالها أما فتح هذا الباب لا شك أنه باب شر وباب فساد فهذا الفطر تأباه والمروء تأباه وهذا ليس يعني مقبول في مجتمعنا يقول يا شيخ ما حكم تدليك الرجل في الوضوء الراجح أن التدليك لا يجب الراجح أن التدليك لا يجب فإذا أفاض الماء على قدمه صح وضوءه ولا يزمه ذلك إلا في حالة أنه بحيث تكون أصابعه لا يدخلها الماء إلا إذا دل لك فهذا خللها فهذا خاص أما الأصل لو غمس يده في الماء وهكذا في الغسل خلاف المالكية عليه رحمة الله للحديث أمي سالمة ثم تفيضين على نفسك الماء أو عليك الماء فتطهري ولم يذكر التذليك يقول دلنا على قول ابن حجر الثلاث أبيات ضعوا في المكتبة الشاملة وفي الأنترنت يطلع لك عند شرح هذا الحديث عند شرحي هذا الحديث الحديث رواه البخاري ومسلم عند شرح هذا الحديث فتح الباري يقول أحسن الله إليكم لو تزيدون يوما في الأسبوع لكي نمشي في الكتاب وتكثر الفائدة نرجو منكم زيادة مثل في أصول فقه أو الأجرومية أو مثل نافع يقول من طمع طبع خليكم على الدرس واحد إن الله وتر يحب الوتر يقول حذلكم الله ولكن لماذا ذكر في حديث زينة بنت جحش ويل للعرب من شر قد اقترب ولم يقل ويل للناس لماذا خص العرب كأنك لم تحضر الدرس الماضي هم كانوا المخاطبي وكانوا حماة الإسلام في وقته ثم سيبقون كذلك إلى آخر الزمان فخصوا العرب لأن الخطاب توجه إليهم يقول الشيخ ما حكم لبس ساعة رجالية أقربها مصنوع من الذهب والمكينة الداخلية فقط كذلك مصنوعة من الذهب أما الشيء اليسير يعفى عنه أما المكينة الداخلية فما بقت شيء من الساعة يقول ما حكم قرض الإسكان مقدم من الدولة جزاهم الله خيرا حيث أن المبلغ لا فوائد فيه وهو مجرد مبلغ جزاهم الله خيرا لا نزيد على هذا نقول جزاهم الله خيرا مبارك فيهم عليكم أن تشكروا وتدعوا الله عليهم ليلة نهارا يقول هنا السؤال ورد حديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في اليمين فلما الأخذ برأي الفقهاء وعندنا الحديث الصريح هذا الحديث مختلف فيه سلمكم الله ومنتقد ومتكلم في راويه وأنه التبس على الراوي والفقهاء لعلمكم لا يخرجون عن السنة إذا تبينت لهم الفقهاء رحمه الله يتذبعون السنة والحديث لا يخرجون عن ذلك وأنصح الجميع بقراءة كتاب رفع الملام عن أمة الأعلام ذكر الأعذار الذي يخالف فيها الفقه بعض الأحاديث لماذا والأسباب التي تؤدي إلى ذلك كم بقي ها؟ بقي عشر السؤال قبل الأخير يقول السلام عليكم عليكم السلام عليكم كيف يكون طريقة السلام في الأعراس والمناسبات وغيرها هل يكتفى بالسلام والجلوس أم السلام على كل شخص الأمر في سعى الأمر في سعى فهذه الأمور إلى العادات أقل من العبادات إذا سلمت وجلست على حسب إذا كنت أعرف الناس لأن الناس الآن قد لا يتزاورون ولا يتراؤون إلا في العرس فقد لم يكن يرى صاحبه إلا من سنة يرى في العرس فلا يصلح أن يسلم ثم يدلس ولا يكلمه ويسأل عن أحواله فإذا كان العرس لقريب إذا كنت لا تعرف أحدا في العرس إلا العريس فليس مناسب أن تمر على الناس كلها تسلم وتجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته درسنا فيما تقدم حديث زين بانتجاه قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث هل يجوز الهجرة من بلد الفسق إلى بلد أقل منه فسقا بدون رضا والدين؟ إذا كان الجهاد وهو واجب لا يجوز فهذا من باب أولى يقول بارك الله فيكم وفيكم في الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فكان يجعل فصله بعض باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس الآخري جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في يده اليمنى فما هو الصحيح هل النبي عليه الصلاة والسلام طرحه أم وضعه في يده اليمنى لا طرحه وقال لا ألبسه أبدا طرحه وقال لا ألبسه أبدا السؤال الأخير يقول حضرت المسجد وجدت أن صلاة الجماعة قد فاتت فهل أصلي جماعة ثانية وإن فاتتني صلاة الجماعة الثانية هل أصلي جماعة ثالثة وهل يوجد وهل يوجد كذا على كل حال إذا كنت في مسجد الطريق أو مسجد مارة بحيث الناس يصلون فيه صلوات ثم صلوات هذه لا بأس بذلك أما إذا كنت في مسجد جماعة ودخلت وقد صلى الناس مذهب الجمهور إلى إما الثلاثة عدى الحنابلة ذلك لا يشرع بل يكره لأنه يؤدي لتفرقة كلمة المسلمين وإذا كنت معذورا في تخلفك فأجرك كامل ما حكم فرقعة الأصابع مكروه في الصلاة وجزاكم الله خيرا معذرة سبحانك الله عمدك أشهد الله إلا أنت استغفرت وتوب إليك